صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن والذريات ا ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أ م ر ا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 ك ا ن وفي ا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار يهجعون ي من هم س ت غ ر و و ن ف أ م و الارض ه م حق ل ل س ئ ايات للموقنين وفي أ ن ف س ك م أ ف ل ا تبصرون وفي السماء رزقكم ولما م ا ا توعدون فورب س و اتاك و حديث ضيف إ ب ر ا ه ي م المكرمين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 فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله اكبر الله أ ك ب ر السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله السلام عليكم و ر ح م ة الله